اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف من ابتلينا وخص منهم من حضر جمعنا او امنا على دعائنا اللهم انا نسالك العافيه من كل بلاء ونسالك دوام العافية ونسالك دوام العافية ونسالك الشكر على العافية إلهنا عافنا في صحونا ومنامنا عافنا في أبداننا عافنا في ديننا ودنيانا اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من مس الضر اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من مس الدر. ومن علينا بدوام العالمين الستر اللهم لا تشمت اعداءنا بدائنا واجعل القران العظيم شفاء لنا ودواء لنا واصرف عنا شر ما يؤلمنا وما واصرف عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا ولا تحوجنا لطبيب يداوينا اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين ومن مكر الماكرين ومن شر المتربصين اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا مريعا وحصنا حصينا اللهم أنت أقوى منهم شأنا أنت أقوى منهم شأنا منهم سلطانا ورجاءنا فيك أعظم من خوفنا منهم اللهم فكفنا شرهم وادفع عنا ضرهم بحولك وقوتك يا علي يا عظيم إلهنا هربنا وتوكلنا عليك من كل من أرادنا بسوء من الإنس والجن من قريب أو بعيد من ذكر أو أنثى اللهم اكفنا شره اللهم اكفنا شره ودفع عنا ضره اللهم اكفنا شر من نصب لنا كيده وبسط لنا بالسوء يده إلهنا نسألك للمسلمين والمسلمات ولكل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا إلهنا إلهنا من كان من أشكو مرضا أصابه قد طال آماده وأشغله في صحوه ومنامه إلهنا يا الله يا الله يا الله اللهم اكتب له في ليلتنا هذه شفاء من عندك شفاء من عندك اللهم اشفه روحا وجسدا روحا وجسدا واشفه ظاهرا وذاطنا اللهم اغسله من مرضه اللهم اغسله من مرضه اللهم من حضر جمعنا هذا مريضا أو مبتلى من دخل مسجدنا هذا مريضا أو مبتلى فنسألك يا رحمة ماله اللهم اجعل مرضه كان لم يكن كان لم يكن كان لم يكن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اسعد اهل كل بيت بشفاء مريضهم بشفاء مريضهم بشفاء مريضهم من الاباء والامات من الاباء والامات والآباء والأمهات والإخوة والأخوات والبنين والبنات يا فاطر الأرض والسماوات اللهم اجعل شفاءه كاملا غير ناقص كاملا غير ناقص اللهم أقر عين مريضنا وأفرح قلبه بجميل شفائك بجميل الشفائك واجعلنا واياك في ليلتنا هذه من اسعد السعداء من اسعد السعداء من اسعد السعداء باي مغفرتك بسم الله على انفسنا بسم الله علي مالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله <تصفيق> <تصفيق> نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا <تصفيق> الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا نسال الله العظيم رب العرش العظيم ايجبي أن انا نسال الله العظيم رب العرش العظيم ايجبي أن انا اللهم رب الناس اللهم رب الناس اللهم رب الناس اذهب الباس أذهب الباس اذهب الباس واشفي انت الشافي واش أن لا شفاء الا شفاء شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعل هذه الليلة ليلة العافية اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا على الأسرة البيضاء لا نسمع أنينهم وأنت تسمع أنينهم لا نسمع شكواهم وأنت تسمع شكواهم اللهم اكتب لهم أجر صيامهم وقيامهم ودعائهم وهم على أسرته زياء الله اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم واجمعهم بنا هقوفا بين يديك واجمعهم بنا هقوفا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على حبيبنا محمد بعدد كل داء ودماء وسلم تسليم